التسجيل الحادي عشرة استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف الألوهية باء النبوة تاء الوحي ثاء النبيين